لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب مِنَ المحسنين الله أكبر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 هووَّ رُسِلُ الرِي حَبُ شر بَ يَد رَرحمَّتِ حتىَ إذَا أَقلَت سَحابَ فِ قَاًا سُقَنهُ لِبلَدِ مَّيتِ فَزََّ بِمَا فَأَزَلَّ بِهِم فَأَخَرجِنَ بِهِ مِ كلُِ الثَّمَر كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خَبُثَ لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون